يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ أَيُطَانِ فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِالْفَحْشَاءِ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ, ولكن اللَّهَ يوزع كيميا شاء والله سميع عليم وهل وَسَاعَتَ أَن يُؤْتَى لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِيعْفُو وَالَّذِي يَصْفَحُ الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَجُرِمَتْ عَلَيْهِمْ عَذَابُ قَتْلٍ أَوْ تَعْذِيبٌ أَلِيمٌ عَلَى يَدَيَّ الْسِنَةُ وَأَيْدِي بِوَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ وَ يه ملو ودينا غم الحق و يع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 يرث ورزقك كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بلوت النار يضرب وكم حدثت نستني سوء توسلم على املها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون